وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ لِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ يجذ به ولا يجذ له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 هُمْ وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ مَنَاسَ إِلَّا الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُمْ مَا كُتِبَ لَهُمْ وَتُرْضُونَ أَن يَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَالْمُسْتَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما